بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر بل الذي يكفر في عزة وشقاق كم أهلكنا من Why Allah زاد. كذبت قبله أولوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وخولوط وأصحاب You're نا داود بالأيد إنه أواب إن سخرنا الجبال ما هو يسبحنا بالعشر من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 أَنِّنَا آل عَجَتِكَ إِنَّ أَنِّي عَاجِزٌ وَهِنَّ كَثِيرٌ مِنَ الْخُلَطَاءِ ليبغي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلا الذين آمَنُوا إلا الذين فَأَوْفَرَ رَبَّ فَاسْتَوْفَرَ رَبَّهُ حق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك آياته كتاب العبد إنه أواب نعم العبد, نعم العبد <تصفيق> حتى توارت حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والقوان ولا ظلفه الناس لهيما من بعدي إنك أرسلت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره خراب حيث أصحاب والشياطين. الشيطان بنصب وعذاب، أركض بذينك هذا موتاً بالد وشراب، وما هبنا لهم أهلهم مثلهم معهم رحمة منا رحمة. وَاذْكُرْ فِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بيدك ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا إِنَّهُ وَجَدَنَا مُصَابِرًا الْعَبْدُ إِنَّهُ إنا أخلصناه بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع الكفر وكل من الأخيار لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الابواب مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب عنده قاصرات تطر في التراب هذا. يبو <تصفيق> و Tak, رَأَى الإِلَاءَ إِذْ يَخَصَّصُونَ إِ Szanowni Państwo, Pani أن كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من مطين قال منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي قال فإنك من الظالين إلى يوم الوقف المعنو. قال فبعزتك قال فبأعزتك لا تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين